أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب فقبولها حتم بدون تردد أعمال الحبيب محمد. يا من يا من يا فأشرقت بربوع نفحات نور نفحات نجل الاغلاو انت الحبيب انت الحبيب ومن اتى برساله حق يا أبا قلوبنا الإسلام أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب ومن أتى برسالة حتى ظالم يا من الأروح وهج حبك في ذمي قلبي يضيء سريرتي وزمام كيف الدخول إلى رحاب المصطفى كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرا والذنوب جسام كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرا والذنوب جسام وتمزقت نفسي كطفل حائر وتمزقت نفسي كطفل ضائع قد عاقه عم من يحب زحامه حتى وقفت امام روضك باكيا فتدفق الاحساس والالهام الحزن يملأ يا حبيب جوارحي فعلى الكبار تطالت اقزام كيف الدقون والنفس حيرا والذنوب جسام وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه من يحب زحامه حتى وقفت أمام قبرك باكريا فتدفق الإحسان حظ يملأ يا حبيب جوارحي فعلى الكبار تطاولت أقزام ور لم تخضع ولم تخش العدا ور لم تخضع ولم تخش العدا من يحميه احمان كيف الضام لم تخضع ولم تخشى العيذة من يحمي الرحمن كيف يضام صلى عليك الله يا علم انت الشفيع يع اذا ما نسقاموا اللهم قوم بي المصطفى بلغ مقاصدنا وقفل لنا ما مضى يا واسع الترمي وقير الهدين كل للمسلمين وَاظْفِرْ إِلَى ذِي الْقُلُومُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي الْحَرَمِ مِنْ جَانِبِ فِي طَيِّبَةَ الْحَرَامِ وَاسْمُهُ قَسَمٌ واسمه قسم واسمه قسم من أعظم القسم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله